عَنِي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَدِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُفُونَ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينُ وَيَتِمُ وَأَثِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا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 ودانية عليهم ظلالها ودللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسطون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سمسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم سياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وتقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا